بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما حب ربنا وارضه صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد لا يزال حديثنا مصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه المجموعه المباركه من الكتب العلميه ولنستفتح القراءة بالقراءه في هذا الكتاب المبارك وهو تفسير الكريم الرحمن من تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أسئن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم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 وسنرز الشاكرين يقول تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أي ليس ببدع من الرسل بل هو من جنس الرسل الذين قبله وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره ليسوا بمخلدين وليس بقاؤهم شرطا في انتصال أوانر الله بل الواجب على الامم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال ولهذا قال أفإن مات او قتل قلبتم على أعقابكم بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك قال تعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا إنما يضر نفسه وإلا فالله تعالى غني عنه وسيقيم دينه ويعز عباده المؤمنين فلما ودخ تعالى من انقلب على عقبيه مدح من ثبت مع رسوله وامتثل أمر ربه فقال وسيجزي الله الشاكرين والشكر لا يكون الا بالقيام بعبوديه الله تعالى على كل حال وفي هذه الايه الكريمه ارشاد من الله تعالى لعباده ان يكونوا بحاله لا يزعزعهم عن ايمانهم او عن بعض لوازمه فقد رئيس ولو عظم وما ذات إلا في كل أمر من أمور الجين بعضة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا فقد أحدهم قام به غيره وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس فبهذه الحال يستتب لهم امرهم وتستقيم أمورهم وفي هذه الايه ايضا اعظم دليل على فضيله الصديق الاكبر ابي بكر واصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم هم سادات الشاكرين ثم اخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة باجالها بإذن الله وقدره وقضائه فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب ومن أراد بقاءه فلو وقع من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به اراداتهم فقال ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محزورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وسنجد الشاكرين ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسنا نعم هذه الآية مغاركة أيضا نوع من أنواع التربية التي رب الله سبحانه وتعالى بها الأمة فنحن نعلم جيدا أن القرآن من أعظم ما يتربى عليه المسلم بل أعظم يتربى عليه المسلم لا نقول من أعظم بل أعظم ما يتربى عليه المسلم فكل شيء حسن فهو من القرآن ومن معاني القرآن فقد جمع الله سبحانه وتعالى فيه كل خير ولهذا كل ايه من آيات القران ينبغي ان نقف عندها ولا تمر علينا مر الكرام ولقد عظم الله سبحانه وتعالى الذين يقرؤون كتابا فيتدبرون اياته افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفلها كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اول الالباب فيقف الانسان عند عند هذا القران يستقي مما فيه من معاني جميلة جليلة كليه اراد الله سبحانه وتعالى من ورائها أن يقيم الناس على عبوديه صحيحة من أمور التربية التي من هذه الآية أمام محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئمات أو قتل قلبتهم على اعقابكم من أعظم الأمور التي نستفيد من هذه الآية أن المسلم ينبغي أن يرتبط قلبه برب العالمين سبحانه وتعالى وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وان الله لو شاء نصره دينه لنصره سبحانه وتعالى بكل وسيلة ما ولكن الرسل أعظم وسائل نصر الدين فهم الذين يوحي الله إليهم وهم الذين يبلغون الشرعة للناس وهم الذين يقومون بدين الله وهم الذين يجاهدون من اجل نشره وهم القدوة والخلق نعم ولكن إن مات الرسول هل يموت معه الدين؟ إن مات الرسول تزعزعت العصابة المؤمنة إذا الرسول ما ربه. لو كان الرسول إذا مات انقلب الناس على عقابين إذا ما استفاد أحد من تربية الرسول. أين الذين استفادوا من تربية الرسول؟ أي رسول وأين الذين استفادوا من أي عالم أو شيخ؟ إذا مات الشيخ فماتت معه دعوته ما ثمرت تربية هذا الرسول ما ثمر تربية هذا العادل إذا كان إذا مات انقلب الناس وما بلغ أحد شيئا من دينه فنحن نرتبط بالرسل ارتباط الأسباب فمعظم اسباب أسباب الهداية للناس ويجري الله عز وجل عليهم على ذيهم من بيان الحق ما لجري على على اي غيرهم ولكن ليس الرسول الا وسيله الا واصطه فخلاصه اوصاف الرسل انهم واسطه بين الخالق والخلق هذا خلاصه خلاصه اوصاف الرسل فالرسول هذا رسول الى من وممن ارسله الله الى من الى الناس اذا الرسل واسطة اما ان الرسل يعبدون لا اما ان الدين يموت مع الرسل لا اما ان الناس يتعلقون بالرسل تعلقا قلبيا وان بقاءهم بقاء الدين وان موتهم ذهاب للدين لا إنما المرتبط برسل ارتباطاً ارتباطاً واسطاً فإذا كنا قد انتفعنا بدين الرسل و على ما إذا فيهم تربية الحقة إذا مات الرسل بلغنا واذا قام الرسول قمنا بالميراث ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لم لا نورث لا نورث وقال إن من ورث نارا ولا درهما وإن من العلم فمن ورثه فقد أخذ بحظ واسع وهذا المعنى الحقيقة يطبقه ويبينه ويجليه أي مجلاء موقف الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فما مكص على عقديه ولا رفض الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي وإنما قام أبو بكر رضي الله عنه يقرر هذه الحقيقة التي يقررها القرآن فقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ارتباطنا بالنبي الموت ارتباط عبودية نعبد رسول الله ونموت إذا مات رسول الله ولهذا لما مر انس بن نضر على الصحابة في أحد وقد جلس بعضهم ووضع في قال ما جلس هكذا ما جلسكم كذا قالوا اما علمت انس لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مات الرسول علما نقاتل اذا مات الرسول نقاتل ليه فقال أنس رضي الله عنه قوموا فقاتلوا فموتوا علما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا نصنع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول مات ليه؟ الرسول إن كان مات فقد مات له مات من أجل نشر الدين مات من أجل ابلاغ دين الله تبارك وتعالى طيب ما قيمة الحياة بعد رسول الله إن لم تكن نشر للدين ولو في ذلك ذهاب النفوس أفين مات وقتل انقلبتم على أعقابكم إذا الارتباط بالرسول الارتباط بالعالم ارتباط بالداعية لا ينبغي أن يكون ارتباط أن الداعية إذا مات مات الدين و أن العالم إذا مات مات العلم ابدا لا ينبغي على الطلبة أن يتعلموا ويفهموا المنهج ويعبرون عنه مهما يعبر العالم تماما فإذا مات العالم كل العالم إحنا بنجلس عنده الآن نتعلم أمامه ليس معنى هذا النزين مرتبط بالعالم مات العالم إن ذات القضية لا ولكن يقوم يجلس واحد مكانه يدرس أيضا ولو فهم السلف هذا الفهم لما كان في الامه شيخ الإسلام ولا كان في الأمة الامام أحمد بعد ابو بكر لو ظن الناس ان الدين كله رسول ما كان في دين بعد الرسول او الدين كله الصديق ما كان في دين بعد الصديق او الدين كله الفاروق ما كان ولكن سبحان الله الخير في الامه لاين عدم ومن تخوم به حجج الله عز وجل لا ينتهون إذا سرنا على ضرب السابقين وعلى ضرب سلفنا الصالح من كان يتصور ان يأتي اليوم اللي ينصر فيه رجل الدين مثل ما نصر الامام احمد رحمه الله اظن ان الناس في عصره كان يظنون انه لا يأتي رجل يقوم بي الله سبحانه وتعالى كالامام احمد ما كان في حد يتخير ان يأتي رجل شيخ الاسلام ولا ندري بالغد، قد قضياتي العام القادم قضياتي العشر سنوات القادمة من يكون كشيخ الاسلام لكن ابود ان نضع قاعدة يتربى من خلال الشيخ الإسلام من خلال الإمام أحمد ويخرج من خلال البخاري رحمه الله تعالى رحمة المسيحة فالدين ما يرتبط بأشخاص أبداً ولا يرتبط ببقاع لا تقول الدين في مكة ولا الدين على يد فلان إنما الدين في كل أرض ما ندري يمكن بكرة فرنسا تكون نشره في الدين يمكن تكون مأوى الصيف المنصوره الفرق الناجية لقد كان في يوم من الأيام مأوى الطائفة المنصوره الثقة النجية بعمق نوضوح الشام والشام الآن تعج بالبدع والخرافات وفي يوم ما أيام كانت نجد هذه بلاد نفاق وقد صارت الآن بلاد سنة ودعاه سنة فالإسلام ما يدري الإسلام والدين لا يرتبط بالبقعة ويرتبط بشخص أفإن مات الشخص ماتت الدعوة وما ليه وظيفة طالبة العلم الذين يبلغون عن العلماء والمشايخ ما دورهم إذا كان الواحد يجلس بجسده ما يجلس بقلبه ولا بعقله ولهذا طالب العلم الذكر فاطن الذي يفتح له عز وجل على يديه ويفتح له قلبه فئن الحق طالب العلم هو الذي يجلس يلتقط أطائب كلام العالم لكن يؤمن بمنهج الحق ثم يبلغ ويقوم به ولهذا ظهرت لكم امثله من قبل أن الصحابة ينطلقوا في الأرض بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كل حاجة للنبي كان آل المدينة ينتظرون حتى يهاجروا النبي ولكن مصعب قام بدعوة النبي حتى هاجروا للنبي بل مصعب هو الذي كون القاعدة في المدينة لمقدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال ومعاد كل منهم منطلق إلى ومعاد وابو موسى كل منهم منطلق إلى اليمن ليؤسس هذه الدعوة أيضا دعوة الحق وجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ينطلق إلى الحبشة ليؤسس هناك أيضا دعوة مسألة لي ليست مرتبطة بالرسول وليست مرتبطة بداعيه ولا بعالم وإنما هذا دين الله عز وجل المرات قائمة وحجة قائمة ينبغي أن يأخذ أحدنا عن شيخي ويبلغ ونتلقى العلم عن العدول ثم نبلغه إنما لو توقف العلم عند رسول أو عند شخص أو عند عالم خلاص ما في فائده ابدا ولا, ي... ولا ينبغي أن يكون الطالب بليدا بل ينبغي أن يكون نبيها نبيها لا يكون بليدا بليدا في فهمه بليدا في بلاغه بليدا في استيعابه أه أه الحق كل حال الشيخ, الشيخ الشيخ نكلم الشيخ تعمق الشيخ روح للشيخ الشيخ ده أحزم واحد الشيخ ده ليديو يختط شيخ ناحسا من شيخكم هذا أسوأ ما يكون من أنواع التربية أسوأ ما يكون من أنواع التربية الشيخ هذا وسيلة وسيلة كوني أنا عرفت الحق عن طريقي كون هو فتح لي أبواد العلم كون وضع يعني يزي على الحق لكن انا انطرق ولهذا قد يفوق التلميذ شيخه انا اعذف ولهذا احيانا يخطر بعض الطلاب حينما يبلغ مجتمعه بطريقة شيخ الذي في مجتمع اخر انا مثلا اتعلم في اليمن او اتعلم في السعودية واتعلم على في الشام الناس يختلفون في الطباع والناس يختلفون في القضايا والناس يختلفون في استيعاب الأمور أنا تعلمت عن شيخ لا شك من إن الشيخ أنا عنده خير استفدت المنهج منه لكن لما جنزل بالمنهج أنزل بطريقتي أنزل بالطريقة للسلاء مع الناس ودي مشكلة عند كثير من الإخوانين اللي ينضرسوا عننا شيخ الكبار ينزل واحد بطريقة الشيخ أنا عشق في المملكة الآن لا شك من السلمة ظاهرة و أن البدعة يعني منفر منها فأنا مجد مثلا واحد على خلاف الحق ولو عشر بالمئة بحضر منه بقول فلان لا وكذا لكن لما جنزل هنا ألاقي أنه اللي على الحق هذا عنده خمسين في المئة أصلا بعد تقريبا يعني لأقرب لأ نفس حق مثلا عند رقم خمسين يبقى معناه لو أنا كنت مش, مش أبقي أحد في الأمة فأنا أولاك بع الأخطاء وأذكر ظواهر يعني قد ارى الان مثلا أمر عندي شيخ مثلا معروف بالسنه لكن عنده مخالفه اجعل هذه المخالفه في صوره ظاهره وابين واحذر من هذه الظاهره اما مساله انه آآ آآ تنزل بنفس الاسلوب هناك مع كوني حقا لانه قد لا يتناسب في مرحله من مراحل الدعوه واخد بالك لأن الأمر هنا في اختلاط والأمر هنا ما استقرت السنة استقرارا ظاهرا إحنا أول مرة في حياتنا نسمع عن كتب أهل السنة وآل العلم في المساجد ما كنا نسمع عنها أصلاً واللي قبلكم من عشرين سنة ما كان يسمع عن هذا يلا يلا نهار ما ربنا يبريك ليأخذ لي شوية أبوض من كتاب فقه السنة للسيد فادق معروف هو كتاب فقه السنة للسيد فادق ويختب من هاج المسلم الشيخ بكر الجزائري يلا يلا لو واحد خرج عن هذا بكتاب أو كتابين وانتهى القصة والقضية فأظهور السنة لم يكن مثلا كظهور السنة في المملكة على أدي المشايخ الكبار العلماء فلم يجي لم يجي واحد ينزل ينزل بالمنهج آه ما بيخرج عن منهج لكن يعبر عن المنهج يبلغ المنهج, المنهج بالطريقة التي تجمع قلوب إخوانه والطريقة التي تستحي نبي الخير وخبالك والطريقة التي تؤصل الحق عند إذا والله واحد بقى وثلاث الحزبية وأبعا يستبع لأنه يرفض الخير من حيث وخير إذا لم يأتي من قبل وجهته هذا لو شأن آخر ولو أمر آخر لكن ينبغي أن يرحم الإنسان من تحت يده فالمسألة وسطية ولهذا حينما يرى العالم ذكر اسم معين فلأنه فعلا أمر احتاج الواقع إلى بيانه لأنه صار متبعاً مع المخالفة، فلا بد أن تبين المخالفة، لكن قد يغض الطرف عن شيء آخر إلى أن يأتي وقته إذا كانت المصلحة تفعل ذلك أيضا. يبقى لابد أن تكون أمام مشيخك مستفيدا، مستمضطا، عارف المنك، من المنك، وأنت عبر عن المنك به بطريقتك. بطريقتك. قد تسأل عن ماء البحر، تقول هو الطهور ماء هو فقط. وقد تسأل عن ذلك فتقول هو الحل ميتته فقط وقد تسأل عن مين محرف فتقول هو الطهور ما والحل ميتته أقصد تطبق هذه القاعدة على الأوسع والأعم قد أقول فقط أقتصر على مسألة هنا قد أقتصر على مسألتين قد أجمع الأم قد أبين يختلف الطلاب اللي أمامي عن طلاب آخرين يختلف البيئة عن بيئات آخرين هذه مسائل ترجع إلى لبي الداعية ولبي الطالب وان الطالب هذا انما يبلغ قومه بالطريقة التي يراها مناسبة لهم وحينئذ فتتفتح يا نبي عرخي زي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله قبل هذه الكتب الغزيرة التي وضع فيها نقطة الحروف كان قبل ذلك يقول ايه لا, تعب لا تعبدوا أه أه أه اعبدوا الله لا تعبد الله خير ولا زيد قبل هذا الله خير ولا زيد مسلمة بسيطه طبعا الله خير من زيد الله خير من زيد من الله خير زيد الله خير من زيد وبعدين شيئا حتى يضع قاعدة التوحيد بهذا, الايه؟ بهذا العمق لهذا نقول المسألة مسألة مهمة جدا فداء لا ترتبط بشخص أبدا وبيس دعوة ترتبط بشخص لانها ستموت بموت الشخص ستموت بموت الشخص وان ما ينبغي ينطلق الطلاب مؤمنين بهذا الحق معبرين عن هذا الحق مات النبي ما متى الاسلام بل قامت العصابة المؤمنة بنصرة الدين ولم رفتوحات الفتوحات اتسعت الى بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفشرت جنود الله في الارض وجابوا الافضل من الشقة المغربة هذا يعبر بسلطاني وهذا يعبر بعلمه وهذا يعبر بطريقته حتى دخل الاسلام بقاع الارض وغزا الاسلام القلوب فنستفيد من هذه الايات هذه الفائدة العميقة العظيمة انه لابد ان تتربى في الأم كوادر اذا ما مات العلماء خلفوهم انما اعج من حالك وبعدين لا تحتقرن نفسك يعني وعي تقول انا وعمري انا في يوم ان انا اقول شيخ يعني انا في يوم الايام الأمة تحتاج إليها؟ ايه يا أخي قلت تحتاج إليك الأمة الأمة محتاج إليك الآن وانت مع شيخي جارك محتاج إليه بيتك محتاج اليك إخوانك في العمل الذي تعمل معهم محتاجون اليك ولا الشيخ يخبط عليك بالك ولا يدخل المؤسسة بتاعتك ولا يجي مدرستك ولا يجي في وزارتك ابدا حتى مع وجود المشايخ زي ما كان النبي موجود صلى الله عليه وسلم والأمة ينفع الله تبارك وتعالى بها نعم كان الراجل الولياتي بقومه بقوم الأسفين بن عامر، هذا بقوم كلهم رضي الله عنه ما وقف حتى النبي يروح ويجي لا فالأمة محتاجة إليك حتى الآن الأمة محتاجة إليك مش بقى بعد العالم أم يموت لابد أن تكون هناك كوافر أصلا تعرف الحق وتتبناه وتنشره في وجود المشايخ والعلماء أو في وجودهم لكن إذا حصلوا البصيرة وإذا حصلوا العلم لأن طريق هذا البصيرة والبصيرة تتعلق بالعلم تتعلق بثقة الدعوة تتعلق بأهل الدعوة تتعلق ببيان حال الناس المدعوين كل هذا داخل في البصيرة رب صل البصيرة باستغلال با العلماء في تربية البصيرة عندنا تعلم وشوف وخذ من سمت العلماء وطريقة العلماء واستفيد من كل عالم أفضل ما عندنا وخذ وكون كون كن عالما و طالب علم مثلا كون علم جمعت خصال الخير في مشايخك والطالب اللي بيجلس بعقله وقلبه مش بيجلس بجسده انا عارف عند ابن باز مثلا ابن باز فيه تميز في شيء آه آه ابن مثلاً فيه في شيء مثلا البدر فيه في شيء الطالب الذكي يعمل ايه ياخد التميز هذا والتميز هذا والتميز هذا ويجمع بينهم الطالب الذكي الطالب اللي قاعد بي بي مش قاعد اعلن من الشيخ ابن عثمين الشيخ ابن عثمين ده عنده في بعض الناس كده سبحان الله ما تقع عيني الا عادت نصيب نصيب يا اخوان ورزك وقسم انزل من السماء ماء فتلت اوديه بقدرها كل وادي له قدره اللي بيعبأ فان كنت واسع الصدر حسن القر حسن الفه اتسعت قناتك واتسع وديك وان من الناس من تكون اوديتك محيطات زي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بيد من لما استفيد من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبقى هذه مسائل مهمة أنا ما عاد تقول أن عمره هاكون عالي أو الأمة مش تحتاج لي إنت الأمة محتاجة لك الآن إنت مش خطيب في المزجد؟. مش عندك خمش واحد يصالوا معاك في الجمعة إزاي الأمة محتاجة لكش ده رأيس النبي وليس معه واحد ده إنتم يصلك كده يمكن من أعظم أه أه أه الأنبياء أدباعا فين إنت تعليمها مش عندك مسجد كيف ده تحتاج لك الأمة ولا تكن انهزاميا في يعني إحلامك وأمانيك إنما كما قال ابن عباس لما أراد أن العلم فقال له صاحبه وهو مزار صغيرا قال ابن عباس الناس يحتاجون إلينا يحتاجون إلينا موجود العلماء طبعا شوف مجتمع الصحابة يكون فيه با. يعني قمم هو مجتمع العلم ومجتمع التلقي ومجتمع التطبيق وكل حاجة يعني انت لما تكون كده في مجتمع الصحابة انا ما اظن انك تفكر قط انك تطلب علم تطلب علم ليه كل دول والامه تحتاج لي كل دول كل واحد هطلب العلم في وجود ابو بكر في وجود عمر في وجود عثمان في وجود علي كل القمم في معاذ بن جبل ابو موسى الاشعرى ف قال فصار الناس يحتاجون اليه الينا يوما ما الصحابة متوفرون ومضى صاحبه إلى أمنيته تلك وهمته التي رزق به خلص وشاف اللي كان دنياه ولا اضرعته ولا اذكرته وإن عباس انطلق يتوسد بيوت الصحابة يخرج الصحابي العالم من اصحاب رسول الله يجد ابن عباس نعمل على عتبة ذا من ابن عم رسول الله هل أمرت لي فاتيك قال لا علم حق ليس لي منه العلم ويأخذ من هذا العلم ويأخذ من هذا العلم حتى صار ابن عباس الأم احتاجت لي ولا لا احتاجت لي ولا لا احتاجت لي وصار أبصر النص بكتاب الله عز وجل وجاء هذا الفتى يوما ما ووجد الناس حوله شابل فنظر من هذا قالوا هذا ابن عباس ابن عباس آه. لقد أصاب الفتى فده الفرق بينك بن عباس. يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا ولا تستقل نفسك ولا تجلس بتلك النفس الانهزمية انك تفضل طول عمرك آه مثلا آه بمستوى معين تحسن عبادتك وطاعتك وكذا لا الامه في حاجة اليك الدعوة لا ترتبط بشخص ابدا بل الدعوة لا بد ان تكون هناك الكوادر اللي بتحمل وانهج الحق ثم تبلغه للناس وترب الناس عليه. صار الناس بعدما كانوا عشرات الألف صاروا مئات الألف. بعدما صاروا مئات صاروا مئات ملايين. بعدما صاروا مئات ملايين صاروا مليارات. من اللي يكتب المليارات يا اخوان من اللي يتكلم المليارات دول؟ ويدعو في المليارات. والعلماء يعدون على أصابع يد. سبحان الله. فاذا لا تكن انهزاميا في فكرتك. رجلا عاريا عن الهمة الصحيحة لو قال هذا شيخ الاسلام ما صار شيخ الاسلام ولو قال هذا البخاري ما صار البخاري إنما البخاري حصل بهمة عالية البخاري ينام الليل ما ليل البخاري ليل البخاري يقوم فيه عشرين مرة كما لا ابن حجر الحجر عشرين مرة يكتب العلم عشرين مرة وهل الأمة ستحتاج البخاري؟ البخاري هذا نقطة في بحر العلماء نعم احتدت الأمي البخاري وصار روى البخاري على العين والرأس في الأمة فهو أصح الكتب المصنفه والمؤلف وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسول ما وظفته إلا كونه واسطه أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وأيضا لا يفوتني أن أنبه إلى أنهم يضيع الأعمار عدم ضبط الطريق ضع قدميك على الطريق وانضي لا تكون مهتزا أعمل إيه؟, سوي إيه تقبل واحد النهاردة تقبله بعد خمس سنين يا شيخ إيه طريق الموسى طلب العلم إنت لسه بتسأل طريق الموسى طلب العلم بعد كمان عشر سنين بعد ما طلب يا شيخ والله إحنا احترنا مناهج مختلفة يعني نرجو منك إن شاء الله كده وصية تبين لنا المنهج الصحيح الذي نعتقده هو انت ليسا لنشعارف منج الصحيح لدينا اعتقده يا بليد يا بليد ضاعت عشر سنين من حياتك ما تعرف المنج الصحيح؟ منج الصحيح منج الصحيح في كل آية في كل حد تصفيح عن النبي صلى الله عليه وسلم منج الصحيح ايه؟ اختراح. اختراح اختراح قولي يا ابن المنج الصحي ايه؟ قولي المنج الصحيح ايه؟ ناس اتباع النبي كتاب شو نفهم سنف الصحيح نعروف اي حد يقوله بس طبق ذلك واقعا طبق ذلك واقعا اظن لا لا يمكن شوف مسائل المواريث مسائل الاحكام فقه الصلاه فقه الوضوء فقه صومه فقه الطهارة فقه الحدود والجنايات فقه شوف معرفه علامات اعراب جمع المذكر السالم انت عارف ده كله اصعب من أمشي ازاي ايه المنه جصاه لديه تجاه انت عارف سالم جميع مذاكر الثانم أفعد سالم والملحق وجمع المذاكر الثانم هتقول مرة واو هتقول مرة ألف وهتقول مرة ياه اللي كان اسماء ستة هتقول ايه هتقول ايه ولا ايه ولا ايه لكن المنه جصاه كتب سنة فام سلف الصغر يعني ايه الكلام ده يا شيخ يعني الكلام ده هو خدش الكتاب المظبوط الثلفي ويقعد قدام الشيخ السلفي واللي انت تتعلمه بلغه بلغه يا أخي بلغه واربط الأمة بأئمتها وعرف الأمة أئمتها عديلي كده على سابعك أئمة ثلاث واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة خمستاشر ممتاز يا ما شاء الله شاء خمستاشر ربنا خمسة وعشرين لا ده علم خاص وصل خمسة ده في بيان معرفة في, في بيان اسمع علماء السلام يبقى بطل لا لا في واحد حافظ أربعين أربعين يحفظ أربعين رجل من يامة السنة ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك شوف إلا نتاير رحمه الله تعالى في صور حصول الاعتقاد ينقل عن 550 إمام في ذكر مسألة واحدة القرآن كلام الله غير مخلوق لك في باب واحد باب واحد في مسألة من تسعه اجزاء وخمسمئه وخمسين امام امام من الائمه يبقى المنهج قلق اوضح من علامات اعراض جمع المذكر السائل اي والله العظيم انت حد يعترض انا اريد حد يعترض يبين لي اذا كانت هذه القاعده غير صحيحه انا اقول المنهج اوضح من اعراض جمع المذكر السائل اي والله اصعب من ثقل الوضوء ايه فرائض الوضوء ايه شروط الوضوء ايه مبطلات الوضوء والله المنهج يا اخواني وربي المنهج اسهل من هذا بس اسهل من هذا ايه فين كلامه القلب او قد سمع وهو شهيد لما حسن فهمه وحسن قصده واد المنهج هذا الكتاب كتاب كتابه ربنا هذا تفسيره تفسير سلفي معروف ابن كثير ابن جرير تفسير أثر معروف خلاص الدلالات واضحة القرآن واضح الحمد لله جيب السنة الصحيحة موجود ما شو شو شراح السنة ولا لا يلحمد ولمنة أكثر من ان يحصوا وتعرف الحق هذا على أيدي المشايخ وانطلق داعيه إلى الله سبحانه وتعالى ابعد عن الحزبيه وابعد عن آآ آآ أن تسود قبل أن تعلم وان تتصدر قبل ان تتاهل ويغرونك بانك شيخ الاسلام وانت لا تفهم شيئا في الاسلام وخد بالك فان تبصر الناس لنفسك وعلم الناس بها وانطلق يا اخي عالم كويس عالم سلفي وكتاب سلفي وانطلقوا دعوة الحق قالوا ايه في اسماء وصفات عرفنا قالوا ايه في القدر عرفنا قالوا ايه في الايمان بالله وناس عرفنا قالوا ايه في الاسماء عرفنا قالوا ايه في الصحابه عرفنا قالوا ايه فولات الأمور عرفنا قالوا ايه في طريقة الدعوة عرفنا قالوا إيه في... كل هذا قالوا ايه اداب طلب العلم عرفنا اداب الشيخ عرفنا ما مع المخالف ازاي عرفنا بس كان المخالف مات غير المخالف المهارضة المخالف واحد الفرق واحد محمد وازدحمد وعلي وابراهيم وصفوان وسفيان بس الاسماء انما هو واحد الطريقة واحدة كذلك ما من قبل المرسول ونبيل الله قالوا ساحر او ما تدري قديم مضروم ونبي قالوا ساحر مجنون اتواصلوا به لا بل هم قوم طغو طغيان من له وحده والايمان من له وحده وطريق واحد عشان كده بتكون كل على كان عليه النبي والصحابة هي مله واحدة مش فرق بين ما كان عليه النبي والصحابة منهج واحد وبرضه منهج الباطل واحد فمن كان في ضلال من علماء إذا في من الهدى كل ضلال يرجع الى اعراض عن عمي بعد فعلهم اليهود وكل ضلال والحراط يرجع في تعبد بدين دليل يرجع الى النصار انتهت المسألة في صرغ الفتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغدود عليهم ولا الضالين خلاص امين أي والله الله والله العظيم ان المنهج بيقرص مع امين والله العظيم ان المنهج بيقرص مع آمين. امين لهذا تعظم امين امين على ايه? امين. ما حزنتكم اليهود على مثل ما حزنتكم على امين. اعظم كلمة امين ذيك. لو تدبرتها في هذا الموضع. امين على ايه? اللهم على ايه? امين على ايه? وشو ما العمية ولا في المنى? حاجة واضحة يا عم ولا تضلين امين? احنا عندنا حاجة واضحة والله. حاجة واضحة اهدنا الصلاة المستقيم. صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تضلين. يا الشيخ لو سمحت عرف لنا من هم الذين انعام الله عليهم ومن كل كتب السلام فضل على العينين مشايخي السلام وانت طيعت ائمة السلام تبين المغضوب عليهم حاضر كل من ضل بعد علم وعلى رصيم اليوم طال يا شيخ من الضالين دول اللي ربنا حضرهم من طريقين. كل من عبد الله على جانب فادخل فيه كله بداعة وكله مرتدعين خلاص خلاص امين هذا ما ناجد حق مش بقول لكم اسهل من اعراض جمع المذكر سلم وأثر من يعرضنا ومع ذلك يتهافت الناس أبا مدير حقيقة ظرافات وجماعات ولا ينجو من كل ألف إلا رجل لو وجدت به لو وجدته ما عشف هذا الوضوح في صورة الفاتحة هذا الوضوح مع أمين إلا أنك تجد مع ذلك كل ما يكون على الطريق إلا الفرض من آلاف الأفراد العيب فين في خفاء المنهج لا العيب في عدم وجود تقوم به حججه لا والله امال العيب فين العيب فيك ولو علم الله فيه خيرا لاسمعهم العيب فيك انت العيب فيك, فيك انت نايم ليه انت نايم ليه قاعد سمعتك ليه ما فتحتش بالطلب ليه وعلى اي المشايخ ليه انت قاعد تحت الع... تحت... تحت... تحت اقدام اولى ثانوي وليه ثانيه ثانوي وليه قاعد ليه يا رجل قاعد ليه تسيب الخير اللي عند العلماء هنا وهناك تسيب المنهج المتفح وتبقى إيه سبحان الله العظيم واحد عنده مصيف قدام بيته خاص انت ليك نص البحر بل ليك البحر ده كله متاعك يطلق هذا ويروح اللي لفابا الهاريسيا وحت الزلوقة دي كده ويقعد يستحمى فيه وعياده يا راجل تسيب الأنهار والجحار ديك وجاي هنا تعيش في هذا واضح لا يفتلك انت انما ان الحجة غائبة لا ولهذا اوعى تعلق أخطائك على شمعة هو مثيل علماء مش لاقي مش عارف النهاردة بقى العلماء يكلموك عن طريق النت وعن طريق الفضائيات وعن طريق كتب أهل العلم وعن ما عادش النهاردة قناة واحدة بتسمع فيها العالم عايز تسمع النت وتنزل كتب أهل العلم عاوز تسمع المشاكل في عايز تسمع تنظر الكتب عايز ترحب له تصنع ركبتين ما عادش خلاص كما قال عمر رضي الله عنه لا عبر لأحد في مصية ركبه يحسبها بطن ضلال لا يحسبه هذا ولا مصية هذا ركبه يحسبه ضلاله فقط بيونة الامور فلهذا الواحد بقى يقفز هذا السؤال بقى يعني مش عازيم كل ما نشوف شيخ ونشوف شيخ بعد عشرين ثلاثين سنة يا شيخ نحمي أيدينا في ظل الواقع اللي موجود يا شيخ أبدأ ازاي يا شيخ الله يبارك فيك اديني طريقه طلب العلم خلاص الكلام ده سبناه سبناه انت النهارده تعالى انت تستشكل في حاجات خفيه بقى في الطلب تستشكل في كذا واخد بالك انطلق بالدعوه اعرف عبي فقد خليت فاذا حصل التخليه فاين التخليه خلاص لما تفضل تخلي وياريتك بتخلي على مصير لانك بتسمع النهارده تقولك عليه اسبوعين ثلاثه اه والله وبعدين يجي رجل اجزل من الرجل الذي كلمك تترك هذا وترجع للتان وتلاقيه قبله بعد عشر سنين وش فصفر دبلان ما فيش فيه نور السنه ولا فريان الحق لسه متلخبط على مين لسه ليه ليه حق واضح كاني انا محتاج شيخ يعني قولي سيب الكلام ده كله تعال احنا اوقتنع بيه اقتنع بيه ازاي اقتنع بي هذه امور لازم تعرف لا بد ان تميز لا بد ان تميز تبين واما محمد ابن قد خلت من قبله ما اتيماث وكذا انقلبتم على اقربكم وما ينقلب على اقربيف لا يضر الله شيئا يا عبادي كلكم ضال الا من هديتم فاستادوني اهدكم ضرك عليك والله يا ضلالك ما يضر الله شيئا ضلالك عليه ودين الله قائم اركب يا ابن هذا قطار النجاة اركب هتتخلف هتهلك اما دين الله قائم مستمر احنا ارجو لمثالك كلمات اخواني تجد موقعا في النفوس انا فراحة يعني انا في حياتي ما اذكر كده في حياتي ما سمعت من شيخ من يعني يعني اضاح وتمليه زي اللي مسك ايد واحد يقول له اكتب كذا انت الفاقد فك الكلمة الكلمه العبارة انطلق وعبر وحولها لمنهج حولها لايه لمنهج منهج الماء المطلق لو وضع في نقطه عصير فر ماء فر ماء ماء ورد ماء كذا خلاص ما عادش مطلق ما عادش مطلق انت حول هذا الكلام الى واقع افهم بقى يعني افهم الكلمة الوحيدة وعبر انت عنها عبر انت عنه انت في عبر انت عنه انت في وسط مجتمعات وجماعات باصرة عبر بقى عنه فريطاك مش تبقى قاعد محتفى قفل الشيخ قال كده تم هو ده غلص تم الشيخ الفلاني قال خلاف والله بس انا كده شيخي لا لا لا ده ده احسن من شيخ هو ده الكلام حتى انت لما تيه في مسألة انقل قول والله الكلام ده أيضا عليه مشيخنا فلان وفلان, وفلان وفلان وفلان بس إيه وعند تبدأ المسألة بين الشيخ الفلان إيه تم الشيخ الفلان الخلاف في الشيخ الفلان لا انت إيه سهل الأدل سهل المسألة يعني النهاردة مثلا هاجي مثلا اتكلم مثلا عن حكم قتل الوحش لنفسه في المعارك والحروب ما ديش أقول على طول ان فتوى مشيخ العصر الشيخ الألبان الشيخ النباز الشيخ ابن عثيمين يرون ان هذا من قتل الناس ولا يجوز واحد يقتل نفسه لا في جهاد ولا في قتال هو قتل نفسه في اي عصر اي كذا واسكت ببساطة جدا هقول زي ما المشيخ دول قالوا تماما شيخ قالوا قاله انه يجوز ودي مسألة من المسائل اللي تبدع الواقع وابن باذ ما الواقع ده عشان يفتي ولا ابن عثيمين ولا الالباد انما دي ناس في الميدان وعندهم علماء خلص انتهت القضية لا احنا عايزين امر حتى الحكم لابن لا باز ما قال بهذا الكلام طب لا ابن باز ما قال هذا الكلام وابن باز اعل نقول نقوله جايز ليه عندنا الادل عايزين الادل على هذا ثلاث عايزين دليل يا شيخ ابن باز يا شيخ ابن عتيمين على اا فضليكم الواسع يقول لنا ويعلمنا حتى نكون احنا ابرز الناس احنا عايزين نقتل الموت الشهادة في سبيلها امانينا عايزين دليل يقول إن الواحد ممكن يقتل نفسه امام أمام ملاقبه هو يجيب سكينة ويقتل نفسه ولقد رأينا الدليل على خلاف هذا وأن النبي نصر هذه الصورة وأنه قاتل نفسه اه بس ده منتحر إنما اللي قاتل نفسه آه طلب الشهاده غير اللي قاتل. النبي يقصد المنتحر الذي مل الحياة نقول قول ماشي جزاك الله خير يعني دي علّة يرطب ذا الحقر اه طب فاضلتك بقى هاتلينا دليل على الجهة الثانية خلاص عرفنا الدليل على انه ما انقدر نسوه انتحارا ويعسى من الحياة حرام جزاك الله خير هاتلينا بقى الدليل الثاني عشان نجمع بين الايه ما احنا عندنا لا عجوة ولا طيرة فر من المجلون في الواقع من الاسر بنجمع ودي كذا ودي كذا طيب عايزين من الجهة الثانية اللي تقول إنه يبوز عند الشهاد آه أقول لك إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم ولهم بعدن لهم الجنة لا كمل يقاتلون في سبهنات فيقتلون أواك آه ويقتلون يقتلون من ويقتلون بأي ذمان مش يقتلون انفسهم صح اللي يبيع نفسه من أجل الله عز وجل ويضحي ويقاتل حتى يقتل هي دي الايه هي دي الايه ولهذا من الكلمات الرائعة يعني الجميلة للمستفادة من الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في باب الصبر يقول كلمة جميلة يقول ولهذا فإن النفوس التي تبذل في سبيل الله والأموال التي تنفق في سبيل الله لا تضمن في الشريعة كدبا فإذا أتحدك لو أنت سمعتها بل كده لا تضمن لا تضمن يعني النهاردة لما بيقاتل المقاتل في سبيل الله وبيقتل هل بيت المال بيطلع ديته لاهله يا هل بيت المال بيطلع ديه واحد قتل واحد بنقول هتاخد إيه؟, ايه ليه فلان قتلك, يبقى يبقى ضمانك على من قتلك لكن لما كان قتلك في سبيل الله فاذا راحت نفسك في سبيل الله يبقى ضمانك على على الله والله سبحانه وتعالى وفيك ان شاء الله يوم القيامة لكن ما نكش هنا ضمان ووضع قاعدة ذهبية ذهبية قال فمن كان في الله تلف كان على الله خلف فمن كان في الله تلف كان على الله خلف انت يا ابني قتلت عشان ايه في سبيل الله عشان مين عشان الله انتشر دين الله طيب خلاص على الله لا ياخذك مالكش ضمان عند البشر خالص مالكش ضمان عند البشر ولا دي عند ليه البشر خذ من عند الله سبحانه فمن كان على الله فمن كان في الله تلفه كان على الله خلف ولابد لمن تلف من ضمان من ثمن لهذا التلف فإن كان الثمن عند مخلوق أخذ هذا الثمن وإن كان الثمن عند الله فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ولهم بأن لهم بأن لهم الجنة طيب نحن نجد دليل على هذا يبقى آآ آآ لابد ناقش المشألة من كل أدلتها ثم بعد ذلك يرسل نسبة كلام أهلي العلم يبقى الدعوة لا ترتبط بأشخاص الدعوة لا ترتبط بأفراد الدعوه لا تموت بصوت عالم لا تموت بصوت شخص ولا بموت نبي ابدا انما الدعوه تبقى ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ارجو ان يكون هذا المعنى اتضح ونكتفي بهذا القدر